عليكم السلام وبركاته أحسن الله قال الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل عليك فلا يكن في صديق حرج منه لتنذر به وذكر المؤمنين اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم والذاتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ألف لام ميم صاد تكتب هذه وتقرأ الحروف المقطع ألف لام ميم صاد وهي يعني الحروف التي في أول السورة عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله جميعا عليكم السلام عليكم. قلنا كثيرا بين البعض قال أننا نتشابه خطأ بين الصحيح لأنها إشارة ولفت انتباه إلى أن هذا الكتاب المعجز الذي حوى الفصاحة والبلاغة وعجل الصحاء والبلاغة أن يأتوا بمثله منظوم مركب من هذه الحروف فهذه أيضا من عظيم المعجزات لرب الأرض والسماوات قال الله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر المؤمن أي هذا الكتاب هو القرآن العظيم هذا الكتاب والقرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة، وقل النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من الأنبياء إلا والله ما مرهما من المعجزات ما على مثله آمنا الناس وكانت المعجزة التي منحها الله للنبي من صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم عظيم الشأن كريم المكانة رفيع المنزلة لأنه كلام الله جل في عليه من صفاته كتاب أنزل عليك أي أنزله رب ربنا جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا دائما إن وردت التنزيل في كتابنا في كتاب ربنا العليم فاعلم أنه أراد بذلك العلو ولم لأن التنزيل لا يكون إلا من علوه قال الله تعالى أنزل عليك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من فهو برهان ناطق على صدق رسالتك معجزة ساطعة بهرة قاهرة نعم يعني المنصفون والمؤمنون سيعلمون فضل هذا القرآن جعل الله ربيعا للقلوب جعل الله شفاء للصدور وجعل الله فعلا معجزة خالدة قال الله تعالى أمن وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمأن قلوب بلا وربي واذا قال قال الله تعالى نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الخسران فلا يكن في صدرك ضيق ومشقة نعم من تبليغ الناس أن تخاف أن يكذبوك أن بك وأنت أنت ما عليك إلا بلاغ عليك أن تنذر أهل الشرك والكفر والضلال قال فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين أن تجعله يعني نظاره له الشرك والضلالة والحمقات والجحود والنكران والكبر والكفران وتذكر به هل اليقين ينتفعون به انتفاعا عظيما بآيات الذكر الحكيم فاعلم ان هذا الكتاب سيكون, سيكون بها واضحا لطرقهم إلى الهدى وإلى النجاة ثم دعا البشرية الجمعاء إلى اتباع هذا الكتاب العظيم المؤجزة الخالدة القاهرة البهرة اتبعوا يعني أيها الناس اعلموا أن نجاتكم وفلاحكم وسدادكم فيما فيما تتبعونه بهذا الكتاب العظيم الذي, الذي فيه العز والشرف والتمكين وفيه حياة القلب والروح والنفس اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون اتبعوا الناس هذا القرآن العظيم المعجزة التي انزلها الله تعالى على على نميل أمين منزلا لكم فيه شفاء للصدور فيه هدى فيه نور فيه الضياء وإياكم أن تعبدوا الأصنام أو وعليكم بتماتم الشيطان كونوا يعني على على عقل وعلى فهم وعلى دراية وعلى بصيرة بكلام الرحمن وأن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى فلا تتبعوا ولا تزيغوا على كلام الرهبان والكهان وأيضا تضلوا ضلالا بعيدا إن حتموا عن هذا الكتاب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال لما تذكرون لا تتغشاطين أولياء ولا الكهنة ولا, ولا الرهبان فإنكم تضلون ضلالا مبينا وإن اتبعتم الكتاب كنتم على هداية رشيدة وكنتم على مسارعة في الخيرات والصالحات قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية يعني كم هنا للتكثير وكم من قرية أو كثير من القرى أهلكناهم فجاءهم بأسون بياتا هم قائلون يعني بيتنهم أو في وقت القيلولة في النهار جاءهم بأسون والأصل لذلك أنهم في غفلة ساف الغفلة ليلا أو الغفلة عند القيلولة فهم وقت النوم والروحة يأتيهم من العذاب أشد ما يكون وأفضع ما يكون وأفجع ما يكون ولأنهم كانوا على غفلة من هذا الكتاب العظيم وكفروا به وجحده وكفروا بالله وجعل له أندادا وشركاء بما لم ينزل الله به سلطان فجاءهم عذاب الله بغتة إما لجن وإما وقت خيلولة فما كان دعواهم إجاءهم بأسنا إلا أن قالوا إِنَّا كنا ظالمين يعني وهل نفعهم الرجوع في ذلك؟ ما كان دعوهم اتجاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين أي ما كان دعائهم واستغاثتهم حين رأوا العذاب وعينوا شدة العقاب من ربنا سبحانه وجل جل جل فعلاه اعترفوا بالظلم والجرم الذي, الذي وقع فيه تحصرا وندامه وتمعا في الخلاص لكن يندمون جميعهم يندمون حين لا ينفع الندم يندمون حين لا ينفع الندم يعني بعدما عينوه ندموا ولا ينفعهم فرعون أطغى أهل الأرض لما عاين ندم قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت بابن الإسرائيل وأنا من المؤمنين قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لم ينفعوا الندم ندم حين عاينه ولذلك قال الله تعالى يوم يأتي بعض وآيات ربك لا ينفع نفس نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا عند المعينة هنا ندم لا ينفع عند الله يدله فلا ينفع الإيمان أيضا فنزل قال الله تعالى فلا نسأل من الذين أرسل إليهم ولا نسأل من المسلمين أيضا نسأل الأمم الطاغية قاطبة كل أمة تلو أمة فأتى كلما أُلقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد قال جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا فظا كبيرا وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السالس فيسألون ماذا أجابتم المرسلين وسنسأل الرسل أيضا كيف أجابكم وقومكم نعم وهذا كله للتقريع والتوبيخ وإذار أنهم من أعتى أهل الأرض ومن أضغى أهل الأرض إذا استحقوا المهانة والذلة والعذاب الشديد قال فلنسألنا الذين أرسلوا إليهم ولنسألنا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أي نغب... لنخبرنهم لما صنعوا من دقيق وكبير وصغير و... و... وجليل س... سنغب... لنخبرنهم بذلك فنحن على علم بكل ما فعل وما كنا غائبين والمعنى أنه رجع جل فعله لا يخفى عليه خافية لا يعزم أنه مستقردارة في السماترة في الأرض يعلم ما كان ما يكون وما لم لو كان كيف سيكون قد أحاط بكل شيء علمه قال الله تعالى الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثل يتنزل أمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ثم يغب ربنا على ما يحدث يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وعرصات يوم القيامة وفيها ما يكذب المعتزلة ويكذب أهل الكفر بالميزان ميزان العدل ويظهر الله جل في علاه عدله في الحق يظهر عدل في الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقل الموازين فأولئك هم المفلحون والمسألة على تسقيل الموازين وتسقيل الموازين بأعظمها بكثرة ذكر الله جل في لا تعظم لا تعظم الميزان ولا يصدق بمثل أن يذكر فيه الله جل في أعظم ذلك هو كثرة ذكر الله جل جل في علاه والوزن يوم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك أولئك في الحمود والذي في يوم القيامة مع يوزن يوم القيامة الشخص نفسه المكلف يوزن والعمل يوزن العمل نعم يجسم ويوزن والله على كل شيء قديس وأيضا الصحائف توزن وذلك حديث حديث البطاقة سجلات المعاصي في كفرة ثم قيل له لك عندنا شيء قال أم الشيء فأوتي ببطاقة قال ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات إذن صحائف الأعمال توزن وأيضا العبد يوزن قال الله عن الكافر فأرغم له وزن وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكافر ي يحشر كما قام كمثل الذر ولا يزن عند الله الجناح بعوضة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وجدهم يضحكون فقال مما تضحكون قالوا هذا ابن مسعود على الشجر انظر إلى دقة ساقه فقال الذي نفسي يدي إنهما كمثل جبل أحد في الميزان فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أسئوس المر والحكم من ذلك لبيان كرامة المؤمن وإهدار كرامة الكافر الطاغي فإنه لازم عند الله جناح بعوضة سبحانه وتعالى والوزن يوم إذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك منفرحون الفلاح على ثقر الميزان ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كان بآيتنا يظن إذن الله جعله يبين أنه الحكم العدل وأنه يزن الأعمال ويزن العمل أيضا ويزن الصحائف ومن تقفض موزينه فهذا في الجنان ومن خفض موزينه فهذا في النيران ومن خفض موزينه موزين أعماله بسبب الكفر والجحود والنكران وفعل المنكرات فهو الشقي الخاسر خسر سعادته وحياته هو هلك في نار جهنم خالدا مخلدا مخلدا فيها كلما أراد أن يخرج منها لن يعود لن يخرج منها بحالها كلما أرادوا يخرج منها وأيدوا فيها وفيهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وهذا مزان معجزة أخرى وهذا من خلق الله جل فعله يزن كل الأعمال ويزن حتى العامل نعم. قال الله تعالى ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم معايشة قليلا ما تشكرون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش. الله تعالى يعني أمر أهل مكة التباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في ذلك العز والتمكين وأيضا في ذلك الهداية والنور وفي ذلك أيضا شكر رب العالمين لأن يكونوا مستقرين في جنات النهر في المقاعد السبخة عندما يكونوا مقتدر فقد أفاد الله عليه من فنون النعم المجيبة للشكر جعل لهم حرما آمنا يجب عليه ثمانات كل شيء رزقا من الله جل في أولا ومكنهم لهم في الأرض مكانا وقرارا نعم وأيضا جعل لهم المكان والسيادة بين بين العرب يعيشون يعني أطيب المعيش وأطيب المطاعم لهم والملابس والفضل العام لهم فلا بد أن يشكروا الله جل على ذلك ومع ذلك قل قل شكرهم لربهم ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون يعني وجب عليكم أن تكسروا من الشكر لا أن تقلوا من الشكر ولذلك قال قال الله تعالى اعملوا ألا دود شكر وقليل من عبادي الشكور ولذلك شكر الله لفعله من أعظم الطاعة شكر الله جل فعله من أعظم الطاعة ومن أرقى الصالحات ولذلك مدح الله أنبياءه وأصفياه وأولياءه بذلك شاكرا لأن يستمر الشكر مع استمراء النعمة قال الله تعالى إنه كان عبدا شكورا على نوح فالشكر من أفضل الطاعات ولذلك أن الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم القدم فتقول له ألم يغفر الله لك ما تغل من دنبك وتأخر يقول فلا أكون عبد شكورا قال الله تعالى قليلا الناس قليل جدا منهم من يشكر لأنه يتمتع بنعم الله جل ثم يجحد بعد ذلك كقصة الثلاثة من بني إسرائيل ثلاثة نفر من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى والثلاثة أنعم الله عليهم وعاشوا سنين ودهور على التمتع على على بنعم الله جل البقر والغنم وبعد ذلك ماذا حدث حدث لهم الاختبار فراصبوا جميعا إلا الأعمى الذي شكر ربه على النعمة فلما كفروا بالنعمة أزاده عنه ولذلك قال أعملوا آل داود شكرا وقليل من أبادي الشكور عليكم سبحانه ولا قد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا لله بليه لكم من السجدين وعلى حديث عن آدم السلام والحرب التي كانت وبين إبليس حرب مشتعلة مستعيرة لا تتوقف إلى يوم الدين قال فبعزاتك الأغواين إنهم أجمعين نعم وقال هذا الذي كرمت قال أريتك هذا الذي كرمت كرمت عليا لينأخرتني إلى يوم القيامة لحتى كن ذرياته إلا إلا قليل فالحرب مستعارة مشتعلة قال الله تعالى وقد خلقناكم أي أي أصل البشر يتكلم على آدم عليه عليه السلام خلقه الله تعالى من طين وتركه حتى دخل في جوف الشيطان وقال إنك يعني أصم فقال إنك أجوف فإنك ضعيف أجوف يعني تحتاج هنا لطعام وشرب فأنت ضعيف لا لين لين صلّت عليك أهل كنك ولا يصليت عليها لا أفتينك ثم صور الله فأبدع تصويره وزال جعله في احسن تخييط ثم بعد ذلك اقامه الله جعله وعلا من عليه برضاه فعلمه الاسماء ثم امر الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلما أنباهم باسماءهم قال ان اخلم الم اخ لكم اني اعلم ما لا تعلمون وهنا بين ما كانت ادم بين الملائكه بلايمن ما علمهم ثم أمرهم جميعا بالسجود لهم فالكل سجد فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبا وكان من المستكبرين فأبا استكبر وكان من الكافرين أبا من السجود فقال الله تعالى ما منعك قال ما منعك إلا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته طين أي قال بлейزيت والجلال لإبليس لماذا امنعت من السجود فقال هذا العين البئيس التعيس قال أنا أفضل منه وأشرف منه وانظر كيف بيّن يعني اعترض على حكمة الله كيف تأمرني بالسجود لمن هو أدنى مني وأن أفضل منه وقاس قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من تين وهذا راجع رب العالمين انظر, انظر الغباء المستحكم والهلكة المتعجلة فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من وهذا القاسم باطل النار ليست أفضل من الماء الماء الماء النار تطفئ النار تطفئ النار والنار فيها خفة والم والماء فيها فيها الثقل والارتكاز فانظر حتى في قياس الشنيع قاصر قياسا فاسدا ولذلك رد الأمر على ربي لفعله وقال وقال كيف كيف أسجد الفاضل للمفضول أعوذ بالله ورد الحكمة على الله إلى قال رأيت هذا الذي كرمت عليه خاتني يوم القيامة راح تركن في رياضة ولا قليلة هذا من منه فإن جنبا جزاؤكم جزاء, جزاء أخطأ قبح الله في القياس والقياس فاسد اعتبار وإذا نظرنا نظرنا وجدنا أن الطين أفضل من النار بألف بألف المرات بينتوا أكثر من وجه لفضل الماء على على النار ففي شأن النار الطيش والإحراق أما الطين النفع والإنبات لو كان عاقلا نفاهم ذلك وامتثل إلى أمر الله وسجد لربه ده ده لأن السيود العالم كان إرضاءً للاهذا فعلا عزك الله دكتور وليد حسن الله عليك وقد تكبر ولم يتواضع لربه قال تعالى قال فأهبت منها من الجنة فأهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصغرين يعني أنك من أكون سماية الأرض فلا استقيم أن تكون في جنتي وأنت متكبر على الأمر وطاعتي فأنت ذليل حقير مهان كيف تكرم بالجنان ولذلك أبليس ألبس الله ثوب الصغار والمهانة والذلة فهنا علم علم اخرته فقال انظرني إلى يوم يبعثون قال انك من المنظرين اشوف رحمه الله فيلا رحمتوا ايضا لان الله ما ترك ابليس هكذا إلا, إلا, إلا لحكمه سبحانه وجل وعلاه قال أنظرني إلى يوم بعسون قال إنك من المنظرين أيها العين فقال فلما قال أنظرني وأمهلني إلى آخر يوم في إلى القيامة فظهر قال إنك من المهملين والمؤخرين إلى آخر يوم في هذا في هذه الدنيا طلبنا من الله الإمهال كما قلنا يستكثر من العوان في النيران قال فنك من المنظرين نعم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبما أغويتني هنا يقسم بليس بالله هذا قال فبما أغويتني لا أقعدنا لهم سراطك المستقيم كان قال أضل بسببه وترتني من السماوات فأقسم بعزتك لا أقعدنا لآدم ذريته على طريق الحق كما أقعد قطاع الطريق وتعلم أن آدم له لو لو منح له مآرب من الإنسان أعظمها الكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخذ الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وإلا فالكبيرة فاستمر عليها وإلا فالصغيرة فاستمر عليها وإلا فخاف الأولى المؤمن أنه لا يترك المؤمن بحال حتى يقع معه في شيء كأنه أقسى ما قال لأصدنهم عن دين الله فالفعلها ولا فلا يغيرن خلق الله قال ثم لأتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أي سأتيهم من جميع الجهات ولم يقول أعلى كما قال ابن عباس قال لم يقول ومن فوقهم لأن الله من فوقهم سدل بها على العلو ثم الآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني شاكرين لنعمائك وقد صدق إبليس ظنه عليهم ولذلك قال الله تعالى قال عمله على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولذلك الله تعالى ما ذكر الكثرة قط في الكتاب إلا مزموما وإن تتع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وقال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم وهم مشركون قال أخرج منها من الجنة قال أخرج منها أم مدحورا لمن تبعك منهم لأنه جهنم منكم أجمعين أخرج من ملكوت سماوات الأرض أنت ملعون مطرود لا يصح أن تكون في جنة الله جل, جل, جل في علامة كان الكرامة وأنت, وأنت من أسوأ خلق الله تكبرت وتدبرت واعترضت على أمر الله جل في علاه. وقد الله لإبليس أنه من أطاعه فهو معه في جهنم قال الله تعالى استحذ عليهم الشيطان فإنسانهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون جاءت الندم الناد... الناد... الناد... حين لا ينفع الندم كما قلنا واتبعوا الشيطان, واتبعوا الشيطان والله حذرهم أيام تحذير عندما قالوا لا تتبعوا خطوات الشيطان والله على نادى آدم وحذرهم الإبليس وبالله أنه عدو فلا يسمع له قال الله تعالى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فاكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين اي وقلنا يا اسْكُنْ مع زوجتك حواء في الجنه حواء خلقها الله من ضلعه في له بها جدا فاكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه لأن هذا في ظلم نفس وفي تعدي عن أمر الله جل فعلا فأباح لو الأكل من جميع الثمار إلا ثمرة واحدة من جميع الأشجار إلا شجر واحدة شوف الإنسان كيف كيف الإنسان القناعة بهم جدا في هذا والإنسان أيضا لابد أن يكون مطوعا ولكن غلبات النفس والهوى والشهواء والله عليه والله له حكم وشؤون في عباده الحسن البصري يقول والله ما خلق الله آدم للجنة ما خلقه إلا الأرض ما خلق الله آدم للجنة ما خلقه إلا الأرض لذلك رح نقول إن الله لما أراد شيئا هيئ له أسبابه أراد أن ينزله الأرض فكانت سبب هو وسوس الشيطان وعسيان آدم عليه السلام للرحمن بالأكل من الشجرة ثم يتوب الله عليه فأرتقي منزله فوق المنزله ولكن ينزل أهبطوا إلى الأرض لأن الله ما خلقه إلا الأرض قال تعالى فوسوس الشيطان وليبدي لهم ما روي عنهما من سوءاتهم وقال ما نهى كما ربوكما عن تلك الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فهنا يشوف المقر والخديعة والكذب وأذا ما كانت صور لأحد يقسم كذبا والكذب والوسوسة فيقول لهم كلاما عجيبا أراد أن العورات وأذا ما يجعل الشيطان يعني يتحرى ذلك حتى سوءهم وماتت إلى من الاكل من الشجرة فوسوس عليهم أن هذه الشجرة هي شجرة الملك لا يبلى والخلود حيث لا يفنى فزاد في الكذب والوسوسة والإغواء قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراية أن تصبحها ملكين أعوذ بالله وكيف أفعل ذلك والله قد كرمه أيام تكريم وأسجد لهم ملائك لكن ما استوعب آدم عند الوسوسة كانت متكررة تصبح من المخلدين وقاسم هما إني لكم فاقسم بعزة جلال الله جل في علاه. بأنه ناصح أمين وأراد لهم الخود في الجنة طبعا آدم لا يمكن أن, يعني أن يتصور أن هناك من يقسم بالله جل جلاله وهو على الكذب قال الله تعالى فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة انظر عندما يقدر الله ذلك وترى بان, بأن إبليس مع خيله ورجله بوسوسته وأول خلق أعظم الخ الخلق مكانة عند الله جل له أبو البشر جميعا فأت الشيطان فيوسر له بخرجات النفس حتى يفصل بينه وبين نفسه والشهوة والمنذلات تغلبه فأكل من الشجر. قالوا طبق سفان عليهما من ورق الجنة فلدهما ولدهما ربهما ألم أنهاكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين قال تعالى ألم أنهاكما ونادهما ربهما ألم أنهاكما أن تكلما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين خدعهما وأقسم لهما كذبا وما كان آدم ما كان آدم ليستطيع أن يتصور أنه أحد يستطيع أن يتجرأ هذه الجرأة بحماقة أن يقسم بالله كذبا ويعلم بجبروت الله وقوة الله جل في علاه فلما أكل من الشجر ظهرت عورتهما فاستحيا ذلك وشرع انتقاني على عورتهما من اوراق الشجر ليستر بها العورة بعد أن كان يساهم من حول للجنة ولذلك لما أكلها من الشجرة وخالف وعسى رب ودفع له فأقسم الله تعالى أنه لا يهبطنه إلى الأرض ويكون في عيشه الكد فأهبط وأمر بحرث الأرض وزرعها فحرث وسقى وعجل وخبز وانتقل من السعادة في الجنة وكان أكل دون عناء إلى أن علمه الله جلال فعلا كيف يستخرج الرزق من الأرض بالسقي والحرث ولذلك والتعب والعناء والمشقة قد خلق الله للأرض لا للجنة وله حكم ومشؤون في أباده يكون مصارعة أهل الحق مع أهل الباطل وبيان أن في عبادة في عباده جلال ولا من باع نفسه حقا ولم يتبع الشيطان ولا زغ ولا كالثعالب في الرمغان لكنه قد آمن بربنا الرحمن على تمام وكمال وإحسان قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم لم تغفر لنا وتبحاننا كنانا من خسرين لما أهبط إلى الأرض وعلم بالمصيبة التي وقع فيها قال ربنا ظلمنا أنفسنا قلنا الاستكانة دائما وإظهار الضعف والاعتراف بالذلل هذا أول الطرق أول طريق إلى المصيبة إلى النجاة أو الطريق إلى المغفرة أو الطريق إلى إلى الرحمة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اعترفنا بالخطيئة. تبنا من الذنب وأنا ابن إليك وأنت أرحم الراحمين. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه تلفعلها من أجل أن يتوب عليه. ففيها كما قلنا الاعتراف بالذنب مع الاستكاء والتضرع. وبيان الضعف وحاجة حاجة المر إلى مغفرة الله جل, جل في علاه نفسه هو الذي فعل ذلك الربيد فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التوبة الرحيم فكان طريق التوبة الرجوع إلى الله جل في علاه أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم لم تغفر لنا وترحمنا كننا من الخاسرين يعترف اعتراف الذنب وإقرار مع مسكنه وتضرع وخوف وهلع وفزع من الجبار هنا علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويأثر اشهده أني قد, قد غفرت له قال اهبتوا بعضكم لبعض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلاحي يعني إلى الأجل الذي ضربه الله جنة فعلا اهبتوا من سماء القدس من الجنة إلى الأرض هي مسكنكم بعضكم عدو لبعض لذلك ما زالت الحرب مستعرة مشتعلة إلى يوم الدين ما بين أمليس وما بين بني البشر قال فيها تحيونا قال فيها تحيونا وفيها تموتون ومنها تخرجون قال الله تعالى لآدم وليذرياته حياتكم في الغض على أجل مضروب تعيشون وتموتون وتقبرون في الأرض ثم هنا ينفق في الصور فتبعثون مهرولين حفاة عورات غرل مفزعين مهرولين إلى رب العالمين وأنظر هنا قد قال بعض العلماء ليس بين الله وبين عبادي نسب. ليس بين الله وبين عبادي نسب ما فعل الله بآدم عليه السلام أكل من الشجرة فأهبطه الله وأخذه من الجنة وطوى إلى الأرض أهبطوا من الجنة دار الهناء والسعادة إلى إلى إلى الأرض دار دار الششقاء والتعب والعناء لتكون ليكون التكليف ولتأتي زوجة آدم فيكلفه الله جل وعلا بالتوحيد ويحدث هنا ضار الأولياء الصادقين الذين باعوا أنفسهم لله دل جل يعني في علا وقد, وقد سارعوا إلى مرضات الله إذا الفعلها لذلك لما قال لما لئك أعلم ما لا تعلمون أعلم منهم الأصفياء والأولياء والأنبياء أرفع الدرجات وأرقى المنازل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوءاتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خيص ذلك من آية الله لعلنا ذكر أي أن آدم قد خلقنا لكم من لباس ما تسترون به عوراتكم ولباس يقيكم الحر والبرد ولباس يزينكم ويجملكم وأكرمناكم بلباس الزينة وهو لباس الستر وأيضا أكرمكم بلباس آخر هو أعظم بسبب لباس التقوى فذكرهم الله تعالى بالمن عليهم أنه أنزل عليهم لباسا يزينهم وفيه ستر للعوره وهذه تسوء الإنسان وايضا فيها فيها لباس آخر وهو أعظم وهو لباس التقوى يزين المرء تاجا فوق رأسه ولباس التقوى ذلك خير أي الله والخوف منه والولع والورع والمسابقة في الخيرات إليه والعمل بتاعة الله على بصيرة وعلى علم يرجو خلاصا يرجو وجه الله جل في الله جل في علي وأيضا يمتنع عن المحرم على بصيرة وعلم يخشى عقاب الله جل في علي وخير لباس المرء إطاعة ربه ولا خير فيما كان له عصيم نعوذ بالله من خزنا واستغفر الله ونتوب إليه قال تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون هي هذا إنعام من الله تعالى فعلا ونعم نزلت على آدم باللباس الذي يغطي العورة والسوأة وأيضاً واللباس التقوى الذي زينه وهذه الدلالة على آيات الله التي أتت تترة على بني البشر بفضله وعموم رحمته وكرمه وعطائه سبحانه وتعالى فعلا وهنا إذان ببيان فضل الله من أجل أن يستلزم هذا العلم بهذا بهذه الخيرات وهذه النعائم الشكر لإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد ولذلك بيان الله جلال فعله بأنه إن كان هناك زينة لسطر العورة فأذيا من ذلك لبهاس التقوى يا بني آدم لا يفتن الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما يا بني آدم نداء لبني البشر وفي مقام الوعظ والتذكير والإرشاد لأن المسألة فيها بيان على ما حدث وما يحدث وأيضا ما أراد الله منكم فكرمهم الله وعلا بهذا النداء ثم قال لا يفتن أنكم انتبهوا انتبهوا وكونوا على كونوا على حظر انتبهوا من الشيطان كما أخرج أبريكم من الجنة ينزعنهما لأسوان يريهما سوءته لا أغري أنكم الشيطان ويقعكم ويوقع ويوقع في الفتنة والمحنة وهنا يكون الأمر فيه ما فيه من الوقيعة وفيه ما فيه أيضا من الفساد ذات البين وهذا الذي يعمل عليه الشيطان لما يأس أن يعبد في جزيرة العرب لم يأس من أن يحرش بينهم وفي التحريش أيضا فيه الفتن على استخدام غواية النساء برجال ورجال بالنساء أن ينزع عنهما لباسهما كما فعل لأبويكم نزع عنهما لباسهما لتظهر العورات والسوءات فإنه فتنة والظلال فاحترزوا من الشيطان فله مداخل ومخارج وله من الوساوس الظاهرة والباطنة فأنتم منه كونوا منه على حذر إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم ان اجعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون نعوذ بالله من الخزلان نعوذ بالله من الخزلان ونسال ربنا الرحمن أن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن اي ابليس يراكم هو وجنوده واتباعه من حيث لا ترونهم انتم فحجب الله رؤيتنا عنهم هم يروننا ونحن لا نراهم لكن يمكن أن نراهم عندما يتمثلون فهم يتمثلون في الجن ويتمثلون في الكلاب والقطط السوداء يعني ورد في الأنسون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نهى عن قتل حياة البيوت الجن جن البيوت لأنه جني نعم عن حياة البيوت ولابد أن يستاذن ثلاثا يعني يحرج عليه ثلاثا يقول أحرج عليك فإن كنت مؤمنا فرحل، فليحرج عليه ثلاثا وهذه على حياة المدينة ليس على كل حياة على حياة المدينة. فإن لم يخرج فهو جنيم كافر يبيت الأذى فلا بد أن يعجله بالأذى. لما جاء رجع الفتى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الحربة وارد في على, على على على على بوابة البيت بمنظر ما كان يتقبل بحال من الأحوال بثيابها فف. قام إليها قالت لا تعجل علي أنظر إلى فراشك واجد حياة يعلم بها الضاجة على في عظمها فعجلها بالرمح فيقال لا يدرى أيوم سقط أولا عجلها فعجلته فقتل بعضهم الآخر فنهى وسلم عن قتل حياة البيت في المدينة خاصة على الراجح الصحيح عند أقوى الأهل الأن. ويتمثلون ايضا في الكلاب والقطط قال النبي صلى الله عليه وسلم يختار صلات ثلاثه قال الكلب الاسود قالوا ما بال الكلب الاسود من اصفر من احمر قال الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود شيطان ولا يقال بانه شيطان الكلاب كشيطان انس شيطان جن هو شيطان ابليس هو شيطان وذلك قالوا ايضا يتمثل قال النسيم يتمثلون في القطط السوداء الذي لا بياض فيها حال من الأحوال له المكيدة وله, وله الوسوسه وله الخداع والمكر ولذلك لا يألو الشيطان من الوسوسه من الوسوسة أيضا من الخديعة والمكر بالإنسان والكيد له وأصناف الناس بالنسبة لابليس أصنف ثلاثة صنف عصمهم الله دائما فعلا لا يستطيعون لهم سبيلا وهم الأنبياء ولذلك قال النساء السلام على القرين قال فأعانني الله عليه فأسلم إما أن تقول فأعانني الله عليه فرع الأولى فأسلموا يعني أسلموا منه ومن كيدي ومن وسوستي لا يستطيع لي سبيلا أو فأعانب الله عليه فاستلمه يعني هو استلم أمر الله تعالى واستسلم ودخل الإسلام ف الأنبياء معصومون من الشيطان السند الثاني تحوم حولهم الشياطين فإذا وقعوا في المخالفة المعصية تابوا ورجعوا إلى الله جل الفلاة ولا من أفضل الناس هؤلاء من أفضل الناس ورجال قال الشيطان أهلكتهم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار أهلكتهم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار يعني بكثرة هؤلاء الصنف من أعدل أصناب بني البشر لأنهم البشرية تغلب ولوصوصة تكون قوية فقد يزل أحدهم بغفلة فإن ذل ببعض الغفلات فإن ذلك يستغفر رب الأرض والسموات قلب السيئات حسنات لذلك قال أهلكتهم بالزنوب فأهلكوني بكثرة الاستغفار صنف الثالث هم أحب ما أكونون للشيطان بين يدي أتلاعب بهم كيف لما شاء لا تلعب بهم كيف المشاء فإنه لا لا يأخذ عناء في الوسوسة وفي يعني فتنتهم أو في فتنتهم فقال الله إذا فعلا بينا تلعب الشيطان ببني البشر حزين لهم الطواف ببيت الله العتيق عراتا وهذه هذه قبيحة جدا يعني من الفحش بمكان ولذلك قال الله تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يعني إذا وقع الصفاء المشركون في الشرك وفي الضلال وفي الفتنة وفي المعصية يقولون بأن الله أمرنا بذلك وأعظم القبح الذي وقع فيه أنهم كانوا نعم فالله يجعل فعلا يعني بينانا أنه زين لكثير منهم فخلعوا ثيابهم وذهبوا فطافوا عراثا بالبيت ولذلك عند تلكين مكة الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أبو بكر على الحديج أردفه بعيد من أبو فصرخ في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت, بالبيت عريان كانت المرة تطوف عارية عندما نتجي ثيابا من أهل مكة لهم الخمس يعني لهم أهل, أهل الحرم فكانت تقول اليوم يظهر بعض أو كله فلا أحله هكذا تطوف عارية بالبيت دون أدنى حياة يرون أن الثياب شك برضو اعتقادات غريبة أنهم يرون أن الثياب التي يلبسونها عصى يعني فضع عصى الله فيها وأساءه فنهم يقولون لا يمكن أن نطوف مثل هذه الثياب فيستبحون الطاف عوراتا هنا أستخرج مسألة مسألة فقية عند العلماء أنه لم يرد إلى ثوب نجسا ويريد الصلاة فبعض الفقهاء رجح أن يصلي عاريا ولا يستر ثوبه بنرس عجيب جدا بان الصحيح في ذلك ان يستر العوره اولى ولو كان بثوب النرس فيصلي به وإذا فعل فحشرنا قال وجدنا عليها أبا أنا شوف تقليد تقليد أعمى فاسد ولو ماكم في التقليد مزمم إلى مستوى هذا لا لا لا تقليد أعمى واقع في الشرك وفي الكفر وخروج في النار بسبب هذا الكفر والشرك بسبب التقليد الأعمى إنه وجدنا أبا على أمة وإنا على أثري مقتدون قال الله تعالى وإذا فعل فحشرنا قال وجدنا عليها أبا أنا رأيت هلا فأشوف هنا الله جل وعلا يقول بأنهم قلدوا الآباء وزمهم أيما ما زم في ذلك إن وجدنا أبا قالوا قال فذفأحشنا قال وجدنا أبا علي وجدنا عليها أبا والله أمرنا به والثانية أفحش من الأولى بأنهم يقولون بأن الله أمرهم بذلك وهذا معنا أيضا الجبر هنا الجبر جبرية يقولون نحن نسعى في إرادة الله جل وعلا ما فعلنا ذلك إلا بإرادتي قال رجاء والله أمرنا أمرنا بها الله سريعا الله رد عليهم فقال الله تعالى قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون إن الله لا بالفحشاء على الله ما لا ما لا أي لهم كذبتم فالله تعالى لا يأمر بالقبيح فإن الله ما ما ما يأمر إلا بكل خير ومليح. فأنتم بجهل وطغيان وظلم تنسبون الله إلى فعلات القبيح. قبّحكم الله لأنكم هنا هذا جبر قالوا نحن نفعل بغض لا إلى فعل ويحتجون بالقدر على المعاصي وهذا أذم ما يكون في الإنسان. قال ابن عباس هذه الآية ألف هي الطاف حول البيت عوراتا كما لذت أمها وكانت العرب تطوف حول البيت عورت وكانت المرأة تطوف بالبيت عريانة بالليل وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بد منه فلا أحله وكان أن السلام يتعجب من هذه الخصلة في نساء وفعل ذلك وهذا حين ترؤوا مسلم نعم. خلص عشر فلما كذبوا على الله جل فعله وقالوا وفع المفحشاء وقع فيها فقال إن الله لهم الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هذا والافتراء الكذب على الله جل فعله من أعظم السيئات ومن أخبث القبائح من أخبث القبائح أنهم يقعون في الافتراء على الله جل فعله بالكذب والافتراء ونسبة الشر أو نسبة الفعل الذي يقعون فيه لله جل فعله نعم الله خلق كل شيء ضنا فينسب لله خلقا وإجادة لكن ينسب لهم فعلا واكتسابا فكل أفعال لا كمال شوفوا الباب الشاسع الفرق الواسع كل أفعال لا كمال وأفعالهم على القبح تدل عليهم قال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون أي محمد قل هؤلاء الطغاة السفهاء الذين قد اعتلو في المعصية ثم بعد ذلك عودوا إلى الطغيان بأنهم كذبوا على الله وأعظموا الفرية وقالوا بأن الله أمرهم بما يقعون فيه من قبيح قال قل يا محمد هؤلاء السفهاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون إن ربي أمر بالعدل والاستقامة والطاعة وأحبها وبيّنها وقد يعني هيج المشاعر والصناد الهمم للمصارعة فيها ولم يأمر بالمنكرات ولا بالقباح أمركم أن تتوجهوا إلى عبادتي وحده لا شريك له مستقيمين على شريعته مستمسكين بشرعه القويم والسير على الطريق المستقيم حتى تصلوا إلى مرضاه فأمر أن تخلصوا العبادة له وقال أن أغن الشركاء عن الشرك فمن عمل العمل أشرك في ما غير غيره هو وشركه كما أن من الأرض فإنكم تعوذون يوم القيامة وستحاسبون على هذه على عذائم الفر الفرية التي تقعون فيها وعلى الكذب على الله جل عليه على الطغيان الذي, ال الذي أنتم فيه بهجومكم على على على الآثام وعلى الذنوب وتنسبوها لربكم جل جل في عليا أعظم قبحا من فعلها ولزالت الله تعلق الأمر ربي بالقسط وأقيموا جهاتكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعود وهذه كما خلق جل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كل كنا فعلين وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة غرات غدلة فقالت عائشة يا رسول الله أو ينظر بعضهم الباع قال لا الأمر أشق من ذلك يا بنت يا بنت الصديق <تصفيق> وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم قال الله تعالى خاتما هذا الجزء فريقا هذا قال كما بدكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليه عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قسم الله تعالى الناس إلى فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير فريقا هداه الله تفضلا وكرما منه لأنه ما من نعمة إلا من الله الإنسان ليس منه خير وليس منه بر إلا أن يوفق بتوفيق الله في علاه لو سحب الله منه التوفيق ووكله لنفسه كان أضل من الشيطان وهذا الذي بينه الرحمن في كتابه البيان في القرآن قال, قال وما بكم من نعمة فمن الله في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا, إلا نفسه قال فريقا هذا تفضلا وكرما منه سبحانه جل جل في علاه فوفقه للإيمان وجعل بشاشة المن تداعب قلبه وغرس الإيمان في قلبه قال وفريقا حق عليهم الضلال لأن الله لا يظلم الناس شيئا قال الله تعالى إن الله لا يظلم قال إن الله لا يظلم الناس شيئا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي معنىه قادر عليه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم فهنا الله جعل أضله أضله على عيد كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال أما تموت فهدينا فاستحبوا العمى على الهدى وقد قال الله جل جل في أولاه فمن يرد له, له أن يهديه يشرح صدره الإسلام وما يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعدوا في السماء الفريق الذي خذل الذين خذلهم الله في العلال جعلهم يتبعون الشيطان ويتبعون خطواتهم وسحب منهم التوفيق فوكلهم لانفسهم قال ابن القيم إذا أراد الله خذلان العبد وكله لنفسه وإن أراد الله توفيق العبد غرز في قلبه حسن التوكل عليه سبحانه جل, جل في علاه والله هذه فتنة تعصف بالكباري والصغار. أناس الله جل وعلا أن يسر لهم نكاح عذارى كثر ذلك وأناس الله جل وعلا أن أن القلوب حتى نصل إلى علم الغيوب في خير وفي وفي أمن وسلام. طال الله تعالى وفريقا هذا وفريق الحقت عليهم الضلال وهذا أيضا كما قلنا بأن الله تعالى إن أضل أضله أضل على وأن جلال من ولن الله تعالى لا يضل من العبد. الذي أضله الله جلاله فعلا كان محلا قابلا للغواية وما أراد الهداية أما ثموت فهديناه فاستحبه العمى على الهدى وأما الذي هداه الله جلاله فعلا هذا محض تفضل وكرم من الله جل فعلا لكن أن الله عالم أنه محل قابل للهداية قال الله جلاله فعلا إنهم متخذ الشياطين أولياء من دون الله شو هنا أيضا قال حق عليهم الضلالة لماذا حق عليهم الضلالة؟ لأنهم زاغوا ولأنهم اتخذوا الشياطين أولياء لأنهم عندما رأوا طريق الرجدي ما اتخذوه سبيله ولما رأوا طريق الغواية والغاي اتخذوه سبيله فاتخذوا الشياطين أولياء من دون الله قالوا يحسبون أنهم مهتدون وهذا من باب استدراج الله لهم أن الله زين لهم أعملهم كما قال الله تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنع وهذا من باب الاستدراج سنستدرج من حيث لا يكون على الخطأ ويكون على الباطل وعلى الضلالة ويحسب أنه على, على الحق ككثير من الطائف الموجودة الآن على الساحة كل منهم ينادي على ليلى وأن الحق معه وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك وكما قلنا المنهج حاكم المنهج غالب وحاكم والاحتكام للمنهج في كل التحركات هذه الطوائف على ما يفعلون وهم يرون انهم, أنهم على الحق وعلى الصواب وأنهم حققوا مقاصد الشريعة وهم لا يعلمون ما معنى مقاصد الشريعة اصلا. فالحق أن نقول المنهج حاكم والكتاب والسنة هو الفاصل في كل ما يسير فيه المرض فهنا اللفتة العظيمة في هذه الآية هو أن الله تعالى لما أضلهم بين السبب قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ما أرادوا الله ما أرادوا طريق رشد ولكن أرادوا الغواية دون الهداية عصمنا الله وإياكم من كل سوء الفوائد المستنبطة إن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه يضع الهداية في موضعها ويضع أيضا الضلالة في موضعها إن الله لا يظلم الناس شيئا إن أضله أضله على العلم وإن هداه بمحض فضل منه أكرم حرمت الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي أعظم الذنب هو الكذب على الله جل نجاة المرء في استكانته وضعفه وعجزه وإظهار عجزه وذنبه به أمام ربه هذا أنجع ما يكون له نجاة عند الله جل فعلا نقف عند هذه